كإني للنور مدة يدايا نزعت أسرر قلبي وجبت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدة يدايا نزعت أسرر قلبي وجبت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري أسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا ya ya ya rajai ya rajai ya rajai ya rajai ya rajai ya rajai ya أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكو الضياءك إني ضمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكو الضياءك إني ضمآن ضل صدايا لم أدري من أين بعد وشط لا ما فيه يطفي الأضاف حجايا رحمك يا ربي إمي والذور قيم في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجر جايا يا